واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدي لربي لاقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمئه سنين وازدادوا تسعا قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا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 أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولو لا دخلت قلت ما شاء الله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 فَلَمَّا جَاوزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاً نَلْقَدْ لَقِينَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إِلَى الصَّخْرَة فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ وَمَا أَنْسَانِيهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَه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 قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك إن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 اتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال اتوني قال آتوني أفرغ عليه قطرا